الحمد لله رب العالمين ولا عاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين ثم ما لعب توقفنا بفضل الله عز وجل فيما سبق عن الاحداث التي وقعت لمقتل ارياط وقلنا أن ذو صاحب الاخدود هذا لما قتل النصارى فر دوس ذو سعلبان إلى قيصر ملك الروم في الشام فتضايق ضيقا شديدا لمقتل النصارى ولكن المسافة بعيدة ولكنه كان مصر على مساعدة هذا الرجل دوس كان من النصارى فارسل رسول مع دوس الى النجاشي كان على النصرانيه ايضا وقال للنجاشي ان انصر دوس ذو سعلبان هذا فلما جاء للنجاشي ملك الحبشه هذا تضيق ضيقا شديدا لقتل النصارى في بلاد اليمن وقلنا انه جيش جيش بقياده الرياض ومساعدا له أبراه الحبشين ولما وصل إلى بلاد اليمن استطاع ارياض بمساعده أبراه القائد المساعد له أن ينتصر على زنوات وزنوات لما وجد الهزيمة محققة قلنا أنه دخل وانتحر في البحر لأن على عادتهم لا يحبون أن يقتلوا على أيدي الأعداء فدخل غريقا إلى أمات زنوات وسيطر الأحباش على بلاد اليمن ظلوا فترات طويلة وهم سيطرون على بلاد اليمن إلى أن ظلم أرياض هذا الرجل القائد ظلم أهل اليمن وأيضا ظلم أهل الأحباش الذين عونوه، فهنا تضايق القائد المساعد لو أبراه وقلنا أنه سلة واجيش جيش ليقاتل أرياق، انشق عنه واجيش جيش وانفصل عن أرياق وفعلا استعد للقتال، فكان أبراه كما قلت لكم أنه كان فصنا جدا، فقال على ما نهل الجيش الحبشة. يقاتل كل واحد منا الآخر ولا نملك جيش الحبشة فإن هلك جيش الحبشة رجع الملك الأهل اليمن فعلا موافق أرياض على المبارزة ففي البداية خرج أبراه الحبش هذا لأرياض فاستطاع أرياض القائد العام هذا أن يضرب أبراه الحبشة هذا فشرم أنفع فهنا جاءت تسمية أبراه الأشرم. كما أنتم تقرؤون في السير والتاريخ أبره الأشرم من هذه الضربة شرم أنفه وهذا الجزء من الشفاه لابراه ولكن أبره استطاع أن ينسل مرة ثانية وقضى نهائيا على أرياض وقتله فلما علم النجاش ملك الحبشة بمقتل القائد العام كيف يقتل هذا القائد الذي أرسله؟ وكيف يقتل هذا المساعد بدون إذنه فتضايق وعازم على أن يط بأر... بقدميه أرض الح... اليمن ويجز أن يحلق شعر أبره على معل الزلق كيف يقتل صائده بوسطة أبره فأبره لما علم بالأمر خاف خوفا عظيما جدا من النجاش النجاش هو لا يستهان بها هذا الملك كان عنده جيش عظيم عرم لا يقف أمامه أحد في هذا التوقيت فأرسل رسالة أبرها مع رسول وأخذ حفا من رمال اليمن مع هذا الرسول وقال اذهب إلى النجاشي بهذه الرسالة فكان نص الرسالة أن هذه رمال, ال... رمال اليمن كما أقسمت وأنا أضر بهذا القسم وقص ناصية الشعر وهذه علامة على أنني أنزل تحت الطوع وعلامة القتال فما زلت تامع لك فأرسل له الطراب ليطأ بقدمه حتى لا يسير إلي ويقاتل فلما وجدت النجاشي أنهم في غاية من القضور والإسلام وما زال الأمر مستتب أنني ما فعلت هذا إلا لما ظلم أرياضي ظلم أهل اليمن وظلم أهل الأحباش وما فعلت هذا إلا للظلم العظيم الذي قام به أفير ولكن كما قلت لكم في نساق أن الرجل ما زال يسيطر على إبراه الحباشي هذا فكيف يراضي هذا الرجل النجاشي ففكر في بناء كنيسة فبنى له كنيسة تسمى القليس في اليمن ليحج إليها العرب. بنى هذه الكنيسة من أفقر أنواع الأحجار واللآل والذهب وزينها غاية في الزين حتى يحج إليها العرب وفعلا أعلن في العرب أن أنهم يحجون إلى كنيسة القلايس فهنا كما قلت لكم استطاع رجل من أهل النسي أهل النسي مما يعظمون الكعب أهل النسي كما قلت لكم أصليت لكم أم الذين يؤخرون الأشهر الحرم يقولون أن هذا الشهر كما قلت لكم رجب وزي القعده وزي الحجه ومحرم يقولون هذا العام لا يأتي محرم بعد ذي الحجه انما لا يأتي صفر هذا العام هذا من فتنهم في الحياة يقولون هذا العام لا يأتي محرم إنما يأتي صفر لماذا؟ لأن الأشهر الثلاثة المتتالية هناك فترة عظيمة جدا لا يسمح فيها بالقتال في الأشر الحرم العرب لا تقاتل فإن قال أهل النسي هذا العام يكون سفر قبل محرم إذن يكون هناك شهرين فقط ويأتي إيه هذه الفرجة يستطيعون أن يقاتلون فيها مع أنه هو ومحرم هذا من تزييفه إنما أهل النسي زيادة في الكفر فاستطاع رجل من أهل النسي أي يطي هذا المكان بقدمه ويقضي حاجته ويرطق الجدران في كنيسة القليس فعلم أدرها بما حدث في الكنيسه وكيف استهزئ بها في هذا الحد فقال من الذي فعل هذا؟ قالوا رجل مما يعظم الكعبة ممن هذا؟ قالوا من أهل النسيم، مما يعظمون الكعبة أي كعبة؟ استعلم واستفسر إلا أن قال هذا البيت حج إليه؟ فقرر أي جيش جيش عظيم لهدم الكعبة كما أنتم تعرفون قصة أبرال حبش جيشا عظيما جدا من هذا المكان من تراب اليمن عازما على هدم الكعبة ولكن العرب ونخوة العرب حتى قبل الإسلام كان عندهم لهم هم يحجون بأساليب كما أنتم تعلمون مختلفة وكيف يهدم هذا البيت؟ فخرجت له بعض القبائل في الطريق وقبل أن يصل إلى الكعبة. خرج رجل يسمى ذو نفر أول قبيلة تقابل أبراه الحبشين. فخرج إليه ذو نفر بجيش قد أعده لملاقات أبراه حتى يقطع عليه الطريق فاستطاع أبراه يقضي على ذو ذو نفر هذا وأسره وأخذه في الأسير. فكان ماهم أفيال وفي العظيم يسمى محمود وكان سائس الفيل هذا يسمى أنيس فاستطاع أن يكون صحبة زونفر هذا مع أنيس سائس الفيل وفي الطريق علمت قبيلة أخرى أن أبراه سيهدم الكعبة فقررت قبيلة خسعم خسعم بالفتح خسعم بقيادة رجل يسمى نفيل الخسعمي نفيل الخسعمي نفيل هذا لما علم أنه سهدم الكعبة جيش جيشا عظيما لقتل أبره ففعلا أبره استطاع أن يقضي عليه أيضا ويأسره أيضا ما يقف جيش عظيم جدا لهدم الكعبة إلا أن وصلوا إلى مكان كان يسمى الطائف كما أنتم تعلمون الطائف أهل الثقيف فلما وجدوا جيش أبره لا يقف أمامه أحد قالوا ماذا نفعل مع هذا الجيش قالوا لا حاجة لنا بالغتأ ده أهل إيه الطائف أو الثقيف ودلالة على أننا لا نريد القتال ولا أن نعترض الطريق نرسل معك رجل يدلك على الكعبة كي تهدي تهديمه فأرسل رجل أرسل معه رجل سمى أبو رغال فأبو رغال لما استحبهم ليدلهم على الكعبة مات في الطريق وإلى الآن هذا القبر مرجم عند العرب عندما يمرون على أبو رغال يرجمونه لأنه كان يريد أن يدلهم عليه مكان كامل فأراد الله عز وجل أن يجعله بخصا إلى قيام الساعة عند العرب إلى الآن أبو رغال هذا يرجم في الطريقة إلى أن وصلوا إلى مشارف مكة وأنتم تعلمون قصة عبد المطلب والبعيد ومن في جيش أبراء على مشارف مكة أخذوا بعير العبد المطلب وعبد المطلب هذا كان ذو مهابة وكل الذي ينظر إليه عظمه ذو هيبة وذو مهابة فلما أخذ جيش أبراء هذه الإبل علم عبد المطلب بأن الابل قد أفزق من قبل جيش أبراء وفعلاً استأذن أبره يقولون في بعض رؤية أنه استأذن على السياس الفيل قال أخذ لك موعد مع أبره إلى أن وصل إلى أبره فقال لما دخل عليه يقولون أن أبره عظمه واستوسمه وجد فيه مهاب عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجد فيه هيبة ومهابة فعظم ورد أن يبجزه بجواره من هيبته فلما تحدث عبد المطلب قال أيها الملك أخذت الجنود بعيرا لي فهنا استعجب أمرها على ما الاستعجاب قال يا مدد لما دخلت علي جعلتني في هيبة فلما تحدثت تحدث على الإبن ما تقول ده هذا البيت وما واترك هذا البيت لما تحدثني حدثني على الإبن قال أيها الملك أنا رب الإبن أما البيت فله ربه يحميه هذه القولة كانت في صمت أمرح وجيش الجيش لهدم الكعبة كما أنتم تعلمون هنا استطاع ذو نفر أن ينسل من الأسر وقال يا أونيس وحاول أن يوقف هذا الفيل للهدم ويقول أبرك محمود هذا بيت الله العظيم هذا البيت بيت الله العظيم يناشد الفيل أن لا يتوجه وأنتم تعلمون قصة توجه الفيل كلما وجهوه لا يتوجه وأخذوا يعالجون أمره كلما أرجعوه ناحية اليمن توجه ناحية الكعبة لا لا يتوجه وهنا جاءت المعجزة كما أنتم تعلمون طير الأبابيل يصفونها أنها طير صغيرة وفي إحدى لها رجلان كل رجل بها باب صغيرة مثل العدس أو السيمسون الصغير هذا لكن هذه الحبوب عندما تلقى على أبره ما معه يقولون أن اللحوم تتناثر تنسال من على سبحان الله تنزل من على الجسد تنهار اللحوم في الله حتى أنهم جميعا منهم من فروا منهم من قتلوا من هذه الميتة البشحة وممن سقط عليه هذه الحبوب أبرها يقولون أن أبرها كان يتناثر لحمه إلى أن وصل إلى مكانه ميت مئة قبل الشيء من الموضوع أن من لم يصبه هذه الضربات في البداية من قبل الطيب كان يقول في بعض رواياتنا ذو نصر او نوع الفيل هذا يقولون هم لا يعرفون الطريق لا يعرفون كيف يرجعوا دخلوا ولا يعرفون كيف يعدون دل لنا على الطريق لا يستطيع دلنا لا فهنا كانت هناك ابيات جميله جدا لهذا العربي يقول لهم اين اين المحر والاله الطالب والاشرع المغلوب ليس الغالب أين المصر والإله الطالب والاشرم أبرغ مع معه المغلوب ليس الغالب أين تسرون فماتوا بهذه وأقف معكم في هذه الجزئية وأنتم تعلمون عام الفيس ومعلومة جميلا أن العرب في عادة كانوا يعدون السنين في هذه التوقيت بحروب الفجار فوق العرب حرب الفجار الأولى الحرب الفجار الثانية حرب الفجار الثالثة وحده حرب الفجار الرابعة كانوا إيه؟ يقولون خمس سنوات قبل عبد بل حرب الفجار الأولى خمس سنوات و étخص سنوات فلما جاء عمل فيل اخذوا الرخون خمس سنوات قبل عمل فيل هنا عام الفيل كان له في امر واقف معكم بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانتقل معكم من اخرى وهي ان اهل اليمن الان من الذي دخل اهل اليمن ويحكم اهل اليمن هم الاحباش ما هو لما هلك ابراه في هذه الجزئيه حكم ابنه يكسوم يسمى يكسوم وجاء من بعد يكسوم لما مات ابنا اخر يسمى مسروق ابن ابراه اذا ابراه يكسوم مسروق الان نتحدث عن مسروقات هنا خرج رجل من اهل اليمن كما حدثتكم من سلاله ربيعه بن نصر من قبائل اللخم وجزام كيف تدخل الاحباش وتسيطر على اهل اليمن فاراد ان يرجع ملك ابائي واجدادي ماذا يفعل هو مستضعف في هذا القول فاق في حيله فكر في ان يذهب الى بلاد الفرس قوه عظيمه في هذا التوقيت تسانده في إخراج الأحباش الذين سيطروا على أهل اليمن في هذا التوقيت وفعلا استطاع سيف ابن زي يزن بالفتح اللي هو كان في الرؤيا إرم ابن زي يزم وانا قلت لكم أن ربيع بن نصر رأى رؤية رأيت حممه خرجت من ظلمة فأقعت في أرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة تفسير الرؤية أن الأحباش ذو البشرة السوداء حممه جمره محرقة زي ابتفارت كده هاجم خرجت من ظلمة فأقعت في أرض تهمة اللي في بلاد اليمن فقضوا عليهم أكلت منها كل ذات جمجمة قضوا عليهم وسيطروا على أهل اليمن كان تأويل كما كمهما سيطر الآن سيف ابن ذي يزن هذا أراد أن يرجع ملك أبا كيف يدعهم يسيطرون على, على اليمن فذهب إلى ملك الفرس إصرع فهنا فكر في النعمان ابن المنذر كان ملك الحيرة ولو فاد على كسرة كل عام فجلس معه إلى موعد هذه الزيارة ودخل ويقولون أن كسرة هذا كان يجلس على كرسي أو سرير من أفهم أنواع الجواهر واللآله ويقولون من عدتين عندما ينزعون السيطارة عن هذا الملك ينزل تاج بسلاسل عظيمة جدا تاج من الذهب مدلى إلى أعلى يرسلون عليه هذا التاج إلى أي يستقر على رأس إيه فلما يجدونه بهذا الموقف يسجدون له يزم بالله فهنا دخل سيف بن زي يزن وما فعل هذا الفعل فكادوا يقتلونه فقال ما حملك على الا تسجد في بعض الاقاويل والرويات لكسره قال حملني على ما أنا فيه على عدم السجد لكسره وما أنت فيه قال هموم تملكت أهل اليمن و... وأنا من أهل اليمن وعندي ضيق وما نسيت أن خرج بهذه الحين حتى لا يقتل حدثهم أن الأحباش دخلوا اليمن وأخذوا ملك الآباء والأجداد فهنا ما اعتنى به كسرى ملك الفرس قال على ما أهلك جيش الفرس واليمن بعيدة وهم في الشمال وما الدافع على أنني أهل جيش الفرس فهنا أراد من عادتهم أنهم يعطون الهدايا للزوار. نعمان بن المنذر وكان هذا الضيف معه فأعطوه حبوة الملك أعطوه بعض التنانير في بعض الوقت أنه عشرة ألاب درهم وبعض الملابس إرضاءً له فقال أيها الملك أنا ما أريد هذه الأموال فقال لا بد أن تأخذ فأخذها وقال أخرج وما ساعدك ففكر في شيء لما خرج خارج القصر أخذ هذه الضرائب ونصراها على الجنود بالخارج فعلم بالخبر أنه أخذ هذه الهدية وألقاها على الجنود ورماها في الطرقات فهنا تضايق قصر كيف يفعل بهذه الهدية؟ تحقيرا لشأنه بهذا الشأن. فقال توني به، توني بهذا الرجل ما حملك وكذا يقول. ما حملك عندما تفعل بحبة الملك بهذا هذه الصورة؟ قال يا الملك، أنا ما أريد المال، ما أريد الفضة، ما أريد الذهب. إنني جئتك من أرض جبالها ذهب وفضة. بلاد اليمن عندي كلها ذهب وفضة طمعه. قال بلاد اليمن فيها زهب. قال جبالها ذهب وفضة. فما اعتني بهذه الضرات وأقنعه فجاء بمن ولو من الوزراء والعيان أتسمعون أن بلاد اليمن فيها ذاب وفضة قالوا ما سمعنا أن بلاد اليمن فيها ذاب وفضة قال ف ولكن الرجل فعل فعل غريب جدا كيف يلقي هذه الأموال إلا إذا كان مقتنعا أن هذه الأموال لا تعن شيء عنده ففعلا فكروا في شيء الوزراء والعيان قال أيها الملك عندنا فكرة المساجين التي هي بالسجون الآن أنت كل عام تخرج هذه المساجين أصحاب الشغب وتقضون عليهم جميعا تخرج المساجين وتقضي عليها فهذا الموعد موعد القضاء على المساجين وهؤلاء الذين أخرجون على القانون المال. فعندنا فكرة أيها الملك أن تخرج من بالسجون هؤلاء وتذهبهم إلى هذا المكان فإن فازوا فهذا ما أردت وإلا وإن قتلوا فهذا ما أردت هم مقتلون مقتلون فإن قتلوا فهذا ما أردت وإن فهذا جاء لك الشرف المشهر ففعلا أصابوا الرأي عندهم وفعلا كانوا قرابة للثمان مئة أمر عليهم رجل سمى وهرز وفي بعض رواياته وهرز كان رجلاً فتياً قوياً جداً عنده قوس قوس بتاع الحرب هذا من قوة القوس لا يستطيع أن يجذبه إلا هذا الرجل كان قوياً جداً أمرهم على هؤلاء المسجد وحملوا جميعاً في ثمان سفن ليذهبوا إلى بلاد اليمن الخليج العربي والقصة المعهودة والبحر العربي لأن يصلون إلى اليمن في, في طريقهم إلى اليمن لملاقاة جيش الأحباش هلكت سفينته غرقت في بيها وتبقى سيدة على مشارف اليمن أرسل وغرس هذا ابنا له لمصروق هذا اللي هو ملك الأحدش لكي يستنبط ويجسن نبض هذا الجيش ففعلا استطاع مصروق قائد اليمن أن يقتل ابن القائد العام للفرس وقت فلما قتل ابنه تضايق قديما شديدا لهذا الأمر واستشاط استشهد كيف يقتل وقت فدخل وقرر ان يقضي على الايه الاحباش ولكن في هذا التوقيت هو لا يعرف من هو الملك ولا يعرف من هم الاحباش ولا يعرف شيء فكان في رفقته سيف ابن زياد هذا الرجل فقال ايها الرجل عندما ترى هذا الملك اشر لي اين هذا الرجل وفعلا لما دخل عليهم هذا القائد وهو غاية في الضيق لحنكي على مقتل هذا الولد قال أين هو يقول لسيف ابن زيدن أين مصروق هذا ملك الحبشة قال هو الذي يركب الفيل على رأسه يقود حمراء هذا عادة الملوك يلبسون التيجان والياقوت وهذا هو الملك الذي أعلى الفيل هذا. فقال دعه حتى يتحول ينزل من على الفيل وفعلا بعد مرور جزء من المعركه او وقت من المعركه تحول ونزل من على الفيل يركب الخيل الفرس قال أين هو قال هو متحول من على الفيل ونزل وركب الفرس قال دعه حتى ينزل من على الفرس وفعلا البغل البغل عذك الله بنت الحماطه فقال بنت الحمار هذا يقول بنت الحمار زل وزل بلقف وأخذ هذا القوس وجذبه من قوته جذبه فجاء القوس بجوار الياقوت وقتل مصروق قتله بهذه الشيء لما مات مصروق هنا بداية عهد الفرص في بلاد اليمن هنا الآن الفرص سيطروا على بلاد الـ اليمن الآن فأرس هذا جاء قائد من بعده يسمى المرزبان إلى أن جاء رجل يتمى التنجان إلى أن وصلوا إلى خسره ثم رجل يسمى بازان استحملون شوي بازان هذا هو الذي كان على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولما هذا الملك في قصة أخصها فيها بعد حتى لا أطلع على سيادتكم هو الذي قال له كسرى اقتل محمد فلما هم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من قبل هذا القائد اليمني قال إن كسرى مات الليلة وفعلا ملك اليمن بازان هذا بينه وبين القائد العام كسرى مسافة بعيدة ما علمك أنه قتل قال قتل يوم كذا وكذا فلما أرسل الرسل ليستعلم فعلا ووجد كثرة قتل في ليلة الذي أخبره بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهنا دخل في الإسلام ولوفائه أمره النبي محمد صلى الله عليه وسلم على اليمن ما وهنا يبدأ عهد جديد بعهد الإسلام هنا أصل لكم حتى أربطوا الأمور ببعضها الرؤية التي رأيها ربيع بن مصر وقصتوا على حضراتكم قلت لكم فيما سبق أن ربيع بن نصر قال رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت في أرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة فلما جاء هذا العراف إلى الملك هذا قال أيها الملك رأيت حممة خرجت من ظلمة فوقعت في أرض تهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة فقال الملك هذا للعراف ما أخطأت منها في شيء يا صبيح فما تاويلها قال احلف ما بين الحرتين من حبش لا يهبطن ارضكم الحبش فلا يملكن ما بين ابين الى جرش الآن تحدثنا عن تأويل الرؤيا ان الاحباش دخلوا اليمن للرؤيا العراف قال أفيدوم من ملكهم شيء أم ينقطع قال بل ينقطع لأكثر من ستين إلى السبعين من السنين يمضين ففعلا هم في هذا التوقيت جاءوا بعد هذه الرؤية بستين لسبعين سنة رؤية ربيعة منصف قال أفيدوم من ملكهم شيء أم ينقطع قال بل ينقطع لسبعين من السنين يمضين فعلا جلسوا سبعين من السنين في أرض الأحباش قال بعد السستين والسبعين يقتلون ويخرجون هاربين قال فمن يلم بعد قتلهم وإخراجهم قال يلم بعد قتلهم وإخراجهم إرم ابن زيزان اللي احنا قلنا عليه هو إيه سيف ابن زيزان هذا إرم ابن زيزان قال أفيدهم ملكي شيء أم ينقطع؟ قال بل ينقطع بنبي زكي يأتيه الوهي من قبل العلي قال فبمن هو قال من ولد فهر بن مالك بن النب يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر وفعلا كما قصصت عليكم ان جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهنا أقف ما حضرتكم في بعض الأشياء هنا أصلت معكم كيف دخلت اليهودية بلاد اليمن وكيف دخلت النصرانية بلاد اليمن وكيف دخل الأحباش بلاد اليمن وكيف دخل الفرس الآن بلاد اليمن وكيف انتهى الأمر بمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن هناك بعض الأشياء وأرسلها مع حضرتكم في هذا التوقيت لأن الذي يقرأ في كتب التاريخ والسيرة يجد بعض الأشياء جميلة مفاتيح جميلة ولكن هناك في بعض المفاتيح لابد أن تعرف حتى لا تدخل في حوالي السير والتاريخ يعني جرهم مثلا على سبيل المثال جرهم هي القبيلة التي سكنت فيها هاجر عليه السلام مع رضيع اسماعيل عليه, عليه ولكن هناك خلط في المفاهيم في هذه النصية. هناك صارت بين جرهم جرهم تنقسم إلى جرهم الأولى وجرهم الثانية. جرهم الأولى تسمى عند أهل التاريخ بالعرب البائدة. أما جرهم الثانية تسمى التي جاء وتزوج منها اسماعيل عليه السلام ويأتي منها العرب المستعربة. فهناك فرق بين العرب البائدة اللي لما أبيضوا جميعا وقتلوا زي قبائل عاد وثمود وطصم وجديد وهناك فارق بين العرب المستعربة اللي هي تبدأ بإسماعيل عليه السلام إسماعيل عليه السلام جاء بالعرب المستعربة أما العرب العاربة فكانت قبل ذلك القبائل التي هاجرت كما قلت لكم فيما سبق من بلاد اليمن واستوطنت في الحجاز وفي الحيرة في العراق منهم الغساسنة والمنازرة المنازرة سكنوا العراق والغساسنة جاءوا لشبه الجزيرة العربية السعودية فكان هناك بئر يسمى غسان فلما جلسوا حول هذا البئر تركوه فيما بعد وجاءوا لمشارف الشام. فاللقبوا بالغثان نسبا للبئر الذي كان صوتنون عنده في السعوديه او اليمن اذا الغثاسنه كما انتم تقرؤون الغثاسنه هم من اهل اليمن والمناذره هم من اهل اليمن والاوس والخزرج من اهل اليمن السلاله من ابناء حارثه بن سعدبه من اهل اليمن اذا معظم العرب التي تشعب منها القبائل العربيه اصلا من اليمن فما هي الدوافع التي أدت إلى انتشار هذه القبائل في شبه الجزيلة العربية وبلاد الشام وبلاد العرب رؤية ربيع بن نصر الذي قصصه عليه من ناحية ومن ناحية الأخرى يقول أهل التاريخ أن كان هناك ملك من أهل اليمن يسمى عمرو بن عامر عمرو بن عامر قبل مجيء الإسلام رأى رؤية غريبة في المنام رأى أن سد مأرب اللي هو في اليمن هذا تاتئ الفئران والجرذان وتأكل حول اسفل السد هذا فتاويل الرؤيا خاف هو في بعض الروايات الزهري رؤيا عمرو بن عامر في اهل التاريخ رؤيا عمرو بن عامر والجرذان اسفل السد والرؤيا الاخرى رؤيا ربيع بن نصر اللي انا مقطوع على حضراتكم رايت حمم خرجت من ظلمى اللي هم ايه جمره محرقه لهم اهل الاحباش يعني وقضوا على ايه اهل اليمن طبعا انا اطلت عليكم الان بس إن شاء الله ننطلق معكم وأنتم الآن عندكم قاعدة مرسخة من العرب ومن كيف انتشرت الديانات وكيف جاءت قصة إبراها أنتم تعلمون أن براها إيه ناخذ كنا نأخذ في التاريخ الإبراها وجاء لكن أنا أصلت لكم كيف بدأت القصة من البداية إلى النهاية حتى تربطون وإيه تستمتعون بالتاريخ وأنا أسف أننا طلط عليكم استحملون التاريخ ممتع جدا بس ينتم أهل تاريخ وأهل علم إن شاء الله أحسنكم كذلك وايه وان التاريخ هذا جميل وممتع يعني هناك ايات من القران لا تستطيع ان تفهم هذه الايات الا بدراسه السيره دراسة السيرة تجعلك تفهم ايات جميله جدا وتتمتع مع معانيها كيف نزلت الايات في هذه المواقف ستمر بنا جميعا وان شاء الله لو كان في العمر بقيه انهي معكم سيره النبي صلى الله عليه وسلم بكل الثرايا بكل الغزوات وان كان في العمر بقية إن شاء الله حن نستعين بحياده شوش وشاشات عبد وان شاء الله نمتعكم بالتاريخ بفضل الله واكمل معكم تاريخ الاندلس العظيم جدا وان الشام استحملونا وان شاء الله تتمتعوا بالتاريخ ودائما اذكركم بهذه الابيات الجميله انا دائما احبها يعني اني تذكرت والذكرى مؤرقه مجدا تليدا بايدينا اضعناه كم صرفتنا همم كنا نصرفها وبات يملكنا شعبا ملكناه الم تجت الى الاسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه أين الرشيد وقد طاف الغمان به فلما تجاوز بغداد تحداه ماض تحيا على انقاذه امم وتستمد الخطى من وحي ذكراه بالله سل خلف بحر الروم عن عرب بالامس كانوا هنا واليوم قد تاهوا وانزل دمشق وسائل سخر مسجدها عمن بناه لعل الصخر يمعاه هذه معالم قرط كل واحده قامت خطيبا صاغرا فاهو يا من يرى عمرى تكسوه بردته والزيت اذم له والكوك مأواه يهتز كسرى وما ادراك ما يقع يهتز كسرى على عرشه فرقا وخوفا منه وملوك الروم تخشاه اللهم بعث لنا من امثالهم نفرا يشيدوا لنا مجدا اضعنا قل ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ما كان من خطا او نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله من براء